فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ أَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنَّا نبغفر تدا على آثارِهما قصصا فوجدَ عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عبادنا وعلمناه من لدنَّا علم قال له موسى هل أتبعك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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث حتى أحدث لك منه ذكرى فوطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال.